الحمد لله والصلاة والسلام على رسولك وكل مصنف رحيم الله تعالى عزيز مره اثنين أو ثلاثة مشهور مره فوقنا ثلاثة يعنعن كعن سعيد عن كرم ومظهر ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت, وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك اللي قد نزل وما عضقته وما عضقته إلى الأصحاب من قول وسيل فهو مقصوص ومرسل منه الصحاني فقط وقل قريب ما روى ما روى فقط قال عزيز مروي اثنين او ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة خيب الحديث العزيز هو من انواع الاحاد هو من انواع الاحاد لأن الخبر إما أحد وإما متواتر ثم أحد وإما متواتر ثلاث وهنا قال مرويه اثنين أو ثلاثة هذا تعريف من الصلاح فهذا الذي ذكره هو تعريف من الصلاح المقدمة طيب العزيز يعني تعريفه اللغوي قالوا من العزة من العزة والعزة في اللغة معناها القوة والغلبة والامتناع هذا معنى العزة في اللغة القوة والغلبة والامتناع طيب ذلك الله تعالى قال وان ربك له العزيز الرحيم وان ربك العزيز الرحيم فالعزيز اي القوي الذي لا يغالب القوي الذي لا يغالب ايضا من ذلك تبارك وتعالى أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا أي فقوينا فقوينا ثلاث واشتهر أن العرب يعني تقول في كلامها من بزع من عز بزع من غلب استعل على غيره والعزيز الصلاح هو اشنه يعني ما مذكر في التاريخ مرويه اثنين او ثلاثة خلاص. فيكون عند المحدثين هو ما رواه اثنان ما رواه اثنان اي اثنان عن اثنين ايضا عن اثنين عن اثنين الى نهاية الثمث الى نهاية الثمث فار देखो شنو يكون رواته راويا راويا إلى, الى النهايه طيب سمي هذا النوع بالحديث العزيز لسببين المحدثون سموه العزيز لسببين علاقه السبب الاول قال الاهم الراويان يقوي احدهما الاخر يقوي أحدهما الآخر وآباه بن حجر سببا ثانا قال لنذرته وقلة وجوده لنذرته وقلة وجوده طيب أشهر الحديث المستلبان العزيز قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين الحديث الصحيح الرواف الفخاري والتاب الليمان حديث رقم 11 ورواه مسلم أيضا في التابع الإيمان الحديث لها مربع وربعين أيها المسلم أيها طيب قال الحافظ من حجر سائل الحافظ ابن خجر رواه عن أنز قتادة وعن هذا الحديث رواه عن ابن مالك عن النبي الثلاثة المال وعن أنز رواه قتادة قتادة ابن دعام السادوسي ومن أصحابنا المعروفين قتادة ابن دعام السادوسي رواه عن أنز قتادة وعبد العزيز ابن صحي روايا الثنانة قتادة وعبد العزيز بن صحيف ورواه عن قتادة شعبة شعبة من الحجاج. ورواه عن قتادة شعبة وسعيد بن أبي عروبة وسعيد بن أبي عروبة شعبة وسعيد بن أبي عروبة روى عن عبد العزيز يعني فتاه رواه عنه راويان هو عبد العزيز انه صحيف ايه الرواه عنه راويان وروى عن عبد العزيز اسماعيل بن علي اسماعيل ابن علي وعبد الوارث عبد الوارث وهو بن الاقوان طيب بعد الحديث العزيز قد يكون صحيح قد يكون ضعيف قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف فمعرفة درجته تتوقف على النظر في إثناده معرفة درجته تتوقف على النظر في إثناده رتيج مروي اثنين او ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة المشهور المشهور معناه الشايع بين الناس هذا معنى المشهور هو الشايع المشهور في اللغة من الشيحرة بمعنى الشيوع في الناس من ذلك الهلال يسمى شهرا الله يقول شهر رمضان الذي ذيول ذلك هي القران الان يظهر في السماء اراه الجميع فيشيع بين كل الناس انه قد طلع لذلك سمى شهر قم فالنوى يقال سمى شهر شهرًا لشهرته طريفا مشهور الصلاحا هو اللي اختاره في النظر اختاره في النظر. مشهور مرويه فوق ما ثلاثة وبعض المحديثين يقول يعني مرويه فوق ما اثنيني بعضهم يقول مرويه فوق ما اثنيني طيب لو كنا فوق ما ثلاثة اذا يكون رواه اربع رواب تصاعدك أي يكون رواه أربع رواة فصاعدا هذا على اختيار الناظم أنه قال من روي قوكما ثلاثة إذن من أربع فصاعدا وعلى المذهب الآخر من ثلاثة فصاعدا من ثلاثة فصاعدا والضابط فيه قالوا أن لا يصل إلى حد الدواتف أن يصل إلى حد التواتر إذن حديث المشهور هو دون المتواتر حديث المشهور دون المتواتر طيب بعد ذا المشهور إما أن عند العوام هو إما أن عند العلماء الحديث المشهور إما أن عند العوام وإما أن يشتهر عند العلماء طبعاً من عند العلمة فهل العلم يعني ما بعولوا عليها لأن العوام ليس هذا المجال لأن كان أحمد بن حمد رحمه الله يقول إنما تصلح العامة لثلاثة أشياء قال يعني دفع السيول وغلاط الأسعار في الأسواق ويطفاو الحريق فالعامة ليس, ليس من اقتصادهم ضد طلور العلم لذلك قد تشتهر حديث عندهم تكون, تكون باطلة غير صحيحة تفن باطلة غير صحيحة طيب من ذلك قوله هم الوطن من الإيمان هذا حديث لا له. لكن لهم لكنه ليس ظهر عبد العام الحديث يا ولدك البرد ثلاث أيضا يعني استعرى عندهم خير الأسماء مع حمدة وعبدة هذا أطلع ماذا؟ هذا غير حديث هذا غير حديث وعنه محديث كثيرة جنوب برضو هو يعني الطهارة من الليمان أو النظافة مبارك النظافة, مبارك النظافة مبارك من الإيمان. كل هذه ما حديث لكن جنوب اشتهرت بعد عنده بعد ذلك حديثة مشتهرة عن يعني ما على حسب المجالات الشرعية فالفقه هو عنه محديث مشتهرة خلال الفقه مم. والمحديثين عنه محديث مشتهرة في الحديث خلاص. والوصوليون عنهم حديث مستهرة وكل حسب شنو؟ حسب فنه مثلا جميع الوصوليين استهر عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا برر ولا براغ وفرعوا منه قواعد قواعد معروفة خلاص البقه مثلا يعني استهر عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور هذا استهر عندهم جدا صلاة المحدثين اشتهر عندهم قول النبي صلاة من كذب علي متعمدا فليتفو نقعده من النار طبعا في الكتب صنفة في الحديثة المشتهرة ذا كتابا مقاصرا حسنة على السخاوي. في بيان الاحاديث المشهوره على الالفنه كتب الصقال هذا هو برضه التبصره والتذكره في بيان الاحاديث المشهوره تاع الدركشي فتجدون يعني ياتوا يحديث يكون حديث مشهور جدا في الصحيحين ويكون جنبه جاي حديث مشهور جدا يكون ضعيف ثم مثل الطبراني أو أبو يعني أو هكذا يعني ثلاث ويصنفها بيصنف الحروف بعد النوع جم يبدو بالحروف التي اشتارت بحرك ال... الهمزة أو الألف ويتكلم عن الحديث الذي تبدأ بحرف البع وهي مشتهرة الغريب المشتهر من زمنهم هو نفس المشتهرة بها طبعا هو صار من قوم من مشهور جدا <تصفيق> <تصفيق> هاي هذا الحديث هذا الصحيح برضو لكن شنو مشتهر هاي اللي هو ده العوام عارفينها هاي هذا الحديث يكرروا صح هاي بعد الحديث المشهور أيضا معرفة رجبته يتوقف على النظر في إثناده وإثاني قال معنعن كعن سعيد عن قرم ومبهم ما فيه راوي لم يسمى حديثاً وعنعان هو الذي يقول فيه الراوي عن فلان هو الذي يقول فيه الراوي عن فلان طيب هل الحديثاً وعنعان متصل أم منقطع هل متصل أم منقطع فحتى يكون متصل قالوا لا بد لذلك من شروع نابد لذلك من شروف ثلاثة الشرط الأول أن لا يكون المعنعن مدلسا أن لا يكون المعنعن مدلسا والشرط الثاني إمكانوا اللقاء بينه وبين المعنع عنه إمكانوا اللقاء بينه وبين المعنع عنه بعد ذا. هذا ذاتي في هذه دي فئة ثلاثة أقوال للعلماء فئة ثلاثة أقوال للعلماء خلاص البخاري وعلي بن المديني اشترط اللقيا البخاري وعلي بن المديني اشترطوا اللقيا على الوجه هو فريق ثاني من العلماء اشترطوا طول الصحبه اشترطوا طول الصحبه هذا مذهب الامام ابن نضره هذا النضره السمعاني, أبنظفر السمعاني. وهذا في المذهب الثالث قالوا ان يكون المعنع معروفا بالروايه عن المعنع عنه ان يكون المعنع معروفا بالروايه عن المعنع عنه هذا منبه لان عن عن بالمعاصر محموله على السماع محموله على السماع هذا مذهب النووي كان يقول بها احمد بن حنبل يقول بها يحيى بن معين عن ابن المديني عن البخاري وغيره مسلم ايضا كان كده حكيت مع علي عن البخاري صار هشام نعمر كده له هذا لا يصح البخاري ما قال هذا في كتاب قال خالد هشام نعمر هذا لا يصح ابن علي يعني فين لأن العنعنة والقلقلة محمولة على, على السماع على أن الحديثة إذا رواه غير البخارة بإثناء التحديث من الطفل بإثناء التحديث لكن البخاري تفنن هنا لأنه أراد أن ينفه إلى أن المعاطر إذا روى عن من عاصره عنعنة أو قلقلة فهيصيغ السماع عن المحدثين لذلك ليس من العراقي لا الذي عنعنه لا والذي عن عنه فخبر المعاذ في لا تظن ابن حزم من المخالف اا يعني احسب هناك لان حزم جعل الدين فهاي جعل ساكت يعني فحتعدي عائم من لكن كلام اللي جاء بعد ابن حزم بينوا له ان ديما دي مسائل حديثيه يعني معروفه عند النوائب ويحمل القلقله والعنن على السماع خلاص لكن مع ذلك برب جنوق ولا لا ان حجمه لا حجمه ده فايضا نبه الى ان البخاري وعلي بن المديني لان عند مشروطه اللقيا مع المعاصره فكثير من المحققين قال هذا الشرط كمالي وليس شرطا للصحه لأن العلماء اللي نصروا هذا المذهب صححوا حديث لم يتوفر فيه هذا الشرط ده بحثنا عن احتياط ما فكريا الرزاق ايضا مسألة اللقاء والمعاطرة في مسهب البخاري طبعا مقدمة مسلم للصحيح فيها جانب كبير جدا جدا يرد على هذا الشرط لا يراه المسلم لا يرى هذا الشرط ابدا وهاجم هذا جنو المذهب بشدة لكن البخاري يعني ومن معه قالوا اشكرتوه على الكمال وليس على الصحة من بعض شدة جنو شدة التحريج من بعض كثة التحريك <تصفيق> جداً، يعني يروا كمان أكتب المعاصرة واللقية في مذهب الشيخين هذا موضوع يعني حقيقة مهم جداً المعاصرة واللقية في مذهب الشيخين طيب المذهب الأول قالوا لا يكتب الحديث أو الإثناد المعنعن لا يكتب الحديث أو الإثناد المعنعن لإثبات اتصاله, لإثبات اتصاله المعاصرة بل لا بد من ثبوت اللقاء ولو مر بل لا بد من ثبوت اللقاء ولو مر وإلى هذا ذهب البخاري وإلى هذا ذهب البخاري وشيخه ابن المديني علي ابن عبد الله بن يحيى المديني على فكره كان جبل في الحديث كان جبل البخاري كان نفسه قرط نفسه امامه الا علي بن المديني مع ذلك لكنه كان نثرو كروايه الحديث اي نبه لهذا النفايس التونه فعبد الله بن يحيى والد بن المديني يعني لا يعتد به في الحديث ابدا لكن علي كان هنا كان جبل في الرواية والضبط لطبع من الأشياء العجيبة هذا مسهب البخاري وشيخه علي ابن المديني ابن الصلاح ابن الصلاح والنووي والحافظ العراقي وغيرهم طيب المذهب الثاني الاكتفاء بالمعاطرة وهو مذهب مسلم مذهب مسلم في صحيحه وابن حزب وابن حزب والحافظ الذهبي والحافظ الذهبي والحافظ ابن كثير والحافظ النحجر والحافظ ابن حجر وشيخه ابن الملقن وشيخه ابن الملقن وغيرهم طيب هذا الكلام هو الشيء يعني التوسع فيه التوسع فيه تراج أفرجمة الإمام مسلم في سير الزهد سير علامة النبالة ترجمة الإمام مسلم في سيارة أعلام النبالة للزهدي الجزء نمر 12 الجزء 12 خلاص ومقدمة فتح الباري لابن حجر الشهادة الثاري والنكت على كتاب ابن الصلاح النكت على كتاب ابن الصلاح الحافظ ابن حجر أيضا ثان ثان مقدمة خلاص هو السلك الصحيح للألباني الجزء المرتبة الجزء السادس إن السلك الصحيح طيب أهل المذهب الثاني يعني قالوا بعد التتبع وجنة أن العلماء الذين نصروا المذهب الأول صححوا أحاديث ليست على شرطه فعلم من هذا أنهم يقصدون شدة التحري فقط أي وليس شرطا للصحة يضعف الحديث بشنه إذا اختل هذا الشرط قالوا يعني هذا ممكن تكتبوا بأي أسيق احتراط اللقاء والمعاصرة يعني قالوا على الكمال على الكمال لأن العلماء الذين نصروا هذا المذهب صححوا أحاديث على شرط مسلم فقط صححوا أحاديث على شرط مسلم فقط منها حديث مروق البعير في الصلاة نبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل رقبتيه والحديث هذا هو القلاب بين المحديثين فاختلفوا بأنه هل هذا الحديث مقلوباً لا فبعضهم يقول مقلوب يعني أصبه فليضع رقبتيه قبل يديه في محديثين قالوا هذا ورتبوا على هذا أن النزول إلى الأرض يكون بتقديم الربتين قبل اليدين وبهذا أخذ أجنب جمع من الفقهاء وبعض قال بل الثاني هو المقلوب والأصل في الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وليضع يديه قبل رقبتيه وهذا مثل مالك ولوزاعي وأحمد النحنبل وغيره فلاص. طيب يلا الرواية اللي وردت إذا سجد أحدكم فلاص. فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل رقبتيه المهم بغض النظر عن المقلوب او ما مقلوب خلاص طيب هذا الحديث خلاص مروي على شرط مسلم مروي على شرط مسلم خلاص ورجل سندو كانوا قالوا رواه محمد بن عبد الله بن الحسن هذا كان يلقب بالنفس الذكيه مشهور مشهور بانه يلقب بالنفس الذكيه خلاص ورواه عن ابي الدناء وابو الزناد رواه عن الاعرج والاعرج رواه عن الحريري وابو هريره رواه عن النبي صلى الله يعني محمد بن الحسن المعروف بالنفذ ذكية رواه عن ابن قال اللقب بينهما غير معروف قال اللقب غير معروف لكن المعاصره ثبتت المعاصره ثبتت واللقية لم تثبت إذا نختل كرطة البخاري فهيح؟ طيب مع ذلك هذا الحديث صححه النووي النووي صحح هذا الحديث إن الحجر برضو صححه في فتح الباري صححه باللغة المرامية اكبر حاجه اصلا ان التزم شرط مسلم ويرى كان البخاري ادق لكن ليس جنب ليس شرط صحه اما النووي لما لاحظ لمذهب البخاري او نصر مذهب البخاري فعلم انه ما بيجعل شرط الصحه بدليل انه صح هذا الحديث وهذا الحديث ليس على شرط البخاري في اثبات اللقى والمعاصره انما طيب اي بنك حديث امراد بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اللهم قيني شر نفسي وعزم لي على أرشد أمري اللهم قيني شر نفسي وعزم لي على أرشد أمري طلع. هذا الحديث رواه مسلم من طريق ربعي ابن حراش عن عمران بن حصين. فلا اية برجال اسناده او رجال اسناده يعني في بعض مراسله لم يتحقق ثبوت اللقيا. ومع ذلك قال النووي في مقدمه صحيح مسلم فهل هذا اسناده صحيح؟ وهذا الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه يعني كل طريق قاعد الشيطان فيه ليصد الإنسان الحديث في المسند وفي النسائي إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه بمعنى أنه لو الإنسان أراد أن يختار طريق الجهاد فالشيطان يثبته بالقتل وبترميل الزوجة وهكذا لو اختار طريق الذكاء فالشيطان يثبطه بإثنو بالفق فيجعله بخيلا لو اراد ان يختار طريق الصيام فيصيبه بشده الجوع والعطش ويساوي له جن برد الماء في شده الحر وهكذا فعل ده المقصود يعني الحديث رواه الامام احمد ورواه النسائي خلاص أيضاً ما وجد فيه شرط البخائية مع ذلك صحّحه العراقي في المغني قال هذا الناس صحيص الحافظ العراقي في المغني المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لتخريج ما في الإخياء من أحاديث وأثاث يعلم الدين بضع لغزاله حافظ العراقي هو اللي خرج أحاديثه على ذكره ما رأيته شنو ما نصوص كبيرة جداً انما عن بعد الفصله الفصله يعني السلام عليكم خلاص هاي فاذا يعني انه العنانه العنانه محموله على الاصطفال إذا, اذا كان الراوي اسمه اذا غير مدلس وعند الاوائل محموله على اسمه محموله على السماع مال اللي قالوا يقراوها شنو يقالة. يعني لو قيل يعني مالك عن يقول قال مالك عن نافع بمعنى انه قال عن نافع معروف انه كثير جدا جدا عن نافع فال عن عند الاوائل على شنو؟ على السماع عند الاوائل على السماع فإن قال ومبهم ما فيه راوين لم يسمى ساعة